إن كيبي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم متقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمون فَجَاءَ بَأْسُ رَبِّهِ فَجَعَلَهُ مِنْ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت تمود وعاد بالقارعة فأما تمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي فَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نخلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ ترى لهم من باقية